حقن الدماء المسلمة من أعظم القربات إلى الله جل وعلا وهذا الحسن المبارك سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان معه جيش العراق وهم أمة كثيرة في العدد قابل جيش الشام خلف معاوية وهم أمة كثيرة في العدد فعلم يقينا أنه ان غلب معاوية أو غلبه معاوية حربا وسيفا وقتلا فإن هذا لن يتم إلا بعد إراقة دماء كثيرة فأيهما غلب لن يفرح بشيء وكيف يفرح وقد أزهقت أرواح مؤمنة مسلمة كل منها على الغالب يظن أنه على الحق وكل منهما ينشد أمرا لا يقبل القسمة على اثنين فكان منه رضي الله عنه وأرضاء أن حفظ الدماء وهذا من أعلى مقامات الصلح ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا لأن السؤدد إنما يفعله من ينتصر على أهواء نفسه فيكون عظيما في الناس وكلما عظم نفع الإنسان لغيره كان أكثر سؤددا كلما عظم نفع الإنسان لمن سواه كان أعظم سؤددا ولذلك لما كان لسعد بن معاث رضي الله عنه أرضاه أثرا عظيما في الأوس وفي الخزرج قال عليه الصلاة والسلام للأنصار يوم الخندق قوموا لسيدكم فسماه سيدا لعظيم نفعه واثره وأنه مسموع مطاعا رضي الله عنه وأرضاه فكذلك الحسن رضي الله عنه وأرضاه ليس سهلاً أن يكون الإنسان قويا في قراره شجاعاً فيما يراه فزهد في الملك وزهد في الحكم لأنه رأى أنه لا سبيل إليه إلا بعد أن تهرق دماء عظيمة من دماء المسلمين ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في مدحه رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه قال إن هذا سيد وانظر إلى الشرف العظيم الذي ناله الحسن يوم أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن نفرح له بكلمة سيد نفرح له بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا فهو ابن النبي صلى الله عليه وسلم واحتج بهذا الحديث من يرى توريث البنات في مسائل الوقف المعروفة خلافا لما تزعمه العرب بنونا بنوا ابنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعي